وحروفها سبعة ألاث وثلاثة وأربعون حرفاً وكلمها ألف وست وسبعون كلمة عن ابن عطاء قال لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استروح بسم الله الرحمن الرحيم رويا أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف عليه السلام فنزلت السورة ولم يتكرر من معناها في القرآن شيء كما تكررت قصص الأنبياء عليهم السلام قوله لام الفلامراء تقدم الكلام عليه ومذاهب القراء فيه في أول سورة يونس تلك أي هذه السورة آيات الكتاب المبين أي البين حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه من أبان بمعنى أظهر إن أنزلناه أي الكتاب المتضمن قصة يوسف وغيرها قرآن عربيا بلغتكم قرأ الكثير قرآنا بالنقل وقرآنا حال وعربيا صفة له لعلكم تعقلون لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه والعقل إدراك معنى الكلام نحن نقص عليك أحسن القصص نبين لك خبر من تقدمك أحسن بيان بما أوحينا بإيحائنا إليك هذا القرآن أي هذه السورة وإن كنت من قبله أي وقد كنت قبل القرآن لمن الغافلين أي الساهين عن قصة يوسف لا تعلمها. إذ قال يوسف، أي وذكر إذ قال يوسف لأبيه، ويوسف اسم عبراني لا يجري فيه الأعراب. يا أبتي قرأ أبو جعفر ابن عامر يا أبتاه بفتح التاء حيث وقع على تقدير يا أبتاه ووقف يا أبه بالهاء السكينة. ووافقهما على الوقف بن كثير ويعقوب وقرأ الباقون منه بن كثير. ويعقوب بكسر التاء لأن أصله يا أبه والجزم يحرك إلى الكسر <تصفيق> اني رأيت أحد عشر قرى أبو جعفر أحد عشر بإسكان العين والبقونة فتحها كوكب أي نجما من نجوم السماء والشمس والقمر رأيتهم لي ولم يقل رأيتها لي ساجده جمعهم جمع العقلاء لوصفهم بالسجود وكان يوسف قد رأى في نومه وهو ابنه 12 سنة ليلة القدر ورأى أن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر قد نزلوا فسجدوا له روى عن جابر أن يهوديا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن النجوم التي رأى هنا يوسف فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل فأخبره بذلك فقال عليه السلام اليهودي إن أخبرتك بذلك هل تستم قال نعم قال جربان والطارق والذيال وقابس وعمودان والأليق والمصبح والصروخ والفرز والثاب وذو الكتفين راها يوسف والشمس والقمر نزلنا من السماء وسجدنا له فقال اليهودي اي والله إنها لأسماؤه هذا لا يثبت مرفوعا وكان النجوم في التأويل إخواته، وكانوا أحد عشر لأنه يستضئ بالإخوة كما يستضئ بالكواكب، والشمس أمه، والقمر أبوه. من قال أن الشمس أمه، وأن القمر أبوه؟ لماذا لم يعكس؟ يعني لماذا لم يقل يعني الشمس تكون أبوه؟ مثلا الشمس ضوئها أعظم من ضوء القمر، أبوه يعقوب. أيوه مما يعني طبعا هو بعضهم قال إن الشمس أبوه والقمر أمه يعني الأمر يختلف فيه يعني ولكن من قال الشمس أمه إن كانه نظرة في لغة العرب في الشمس والقمر هذه شمس وهذا قمر فلما ذكر ذلك لأبيه قال يا بنيا قرأ حفص عن عاصم يا بني بفتح الياء والباقون بكسرها وتصغير بني للشفق لا تقصص رؤياك على إخوتك فهما يعقوب عليه السلام من رؤياه أن الله يصطفيه لرسالته ويفوق على إخواته فخاف عليه حسدهم فأمره بالكتمان قرأ الكسائي بخلاف عنه رؤياك بالإمالة فيكد لك كيدا فيحتلون في هلاكك لأنهم يعلمون تأويلها إن الشيطان الإنسان عدو يحملهم على الحسد والكيد مبين ظاهر العداوة بينها قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا ما يحب وإذا رأى ما يكره فلا يحدث به وليدفل عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأى فإنها لا تضره وكذلك يقوله يعقوب عليه السلام ليوسف أي كما رفع منزلتك بهذه الرؤية فكذلك أجتبيك أصطفيك ربك بما هو أعظم منها ويعلمك أي وهو يعلمك من تأويل الأحاديث تعبير الرؤية وما يقول أمرها إليه وكان يوسف أعبر الناس للرؤية ويتم نعمته عليك بالنبوة وباحتياج إخوتك إليك وعلى آلي أي أولاد يعقوب بالنبوة أيضا لأنهم كانوا أنبياء هذا أن المشهور في التفسير من كان ليس محل اتفاق في أولاد يعقوب أنهم كانوا انبياء كما أتمها على أبويك من قبل أي أبيك وجدك فإن الجد, فإن الجد أب في الأصالة يقال فلان بن فلان وبينهما عدة آباء إبراهيم وإتحاق بجعلهما نبيين هذا إتمام النعمة على أبويه من قبل إن ربك عليم بمن يستحق الاجتباء حكيم في صنعه وكان بين رؤيا يوسف وتحقيقها بمصير أبيه وإخوته إليه أربعون سنة في قولي الأكثر لقد كان في يوسف وإخوته أي في خبره وخبر إخوته وهم روبيل وهو أكبرهم وشمعون ولاوي ويهود وزلون ويساخر وأمهم ليا بنت وليان وهي ابنة خليعقوب وولد له من سريتين اسم إحداه اسم إحداهما زلفة والأخرى بله أربعة وهم دان ونفتالي وكاد وأشر طبعا يعني ال ال الأسماء العجمية هذه يعني ممكن يكون الضبط فيها إيه؟, إيه على غير ما ذكرت وتضبط أكثر من ضبط يعني ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب أختها راحيل فولدت له يوسف وبني يمين فكان بنو يعقوب 12 رجلا. لقد كان في يوسف وإخواته آيات عظاة للسائلين عنها وغير السائلين وذلك أن اليهود لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف فذكر لهم القصة فوجدوها موافقة لما في التوراة فعجبوا منه فهذا معنى قوله تعالى لا آيات أي دلالة على نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ابن كثير آية على التوحيد والباقون آيات على الجمع إذ قالوا ليوسف اللام فيه جواب القسم تقديره والله ليوسف وأخوه بن يمين. أحب إلى أبينا منا وكان يعقوب شديد الحب ليوسف فكان, فكان يرى منه الميل إليه ما لا يرى لإخوته ونحن عصبة جماعة عشرة تعصوا بنا الأمور وفينا كفاية ويفضلهما علينا ولا كفاية فيهما لصغرهما وأصل العصبة والعصابة التعصب والشد وتطلق على الثلاثة أو العشرة إلى الأربعين إن أبانا لفي ضلال مبين أي خطأ من رأيه ظاهر لاختيارهما علينا وليس المراد الضلال عن الدين قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب مبين اقتلوا بكسر التنوين مبين اقتلوا بكسر التنوين في الوصل التقاء ساكن التنوين والقاف وقرأ الباقون بكسر نون وضم التنوين اتباعا لضمة التاء ومرعاة لها واختلف عن ابن ذكوان في الكسر والضم والوجهان صحيحان عنه اقتلوا يوسف كانت هذه مقالة شمعون أودان او أو اطرحوه أرضا أي أبعدوه إلى أرض بعيد من أبي يخلو أن يخلص لكم وجه أبيكم فيقبل بكلية عليكم وتكونوا من بعده بعد يوسف والفراغ من أمره قوما صالحين يصلح حالكم عند أبيكم وقيل معنا صالحين أي تائبين بعد ذلك توبة فيقبلها الله منكم قال قائل منهم هو يهود على الأصح لا تقتل يوسف ناهى مع قتله وقال القتل كبيرة عظيمة وألقوه اطرحوه في غيابة الجب قاره والغيابة ما غاب عن العين والجب البئر التي لم تطوى، لأنها جببت من الأرض أي قطعة والبئر بين مصر ومدينة على ثلاثة أميال من منزل يعقوب قرأ نافع وأبو جعفر غيابات على الجم في الموضعين والباقون غيابة على الواحد فيهما يلتقطه يأخذه من غير طلب ولا قصد بعض السيارة المسافرين إن كنتم فاعلين ما عزمتم عليه من القتل فإن القتل عظيم وهم كانوا يومئذ بالغين ولم يكونوا أنبياء بعده وأما حكم اللقيط يستطرد في ذكر حكم اللقيط قال وأما حكم اللقيط وهو طفل المنبوذ فالتقاطه مندوب عند أبي حنيفة وعند الثلاثة فرضه كفاية وهو حر مسلم إن وجد في بلد فيه مسلم يولد لمثله عند الثلاثة فقال أبو حنيفة وإن التقط من بيعة أو كنيسة أو قرية من قراهم فيكون ذميا وأما حضانته فلواجده إن كان عدلا بالاتفاق وما وجد معه فنفقته منه وإلا من بيت المال بالاتفاق ومن ادعاه لاحق به نسبا لا دينا عند الثلاثة وعن مالك في استلحاق الملتقط المسلم بغير بين قولان وفي مسلم غير الملتقط أقوال ثالثها إن أتا بوجه ما في اثنين يفهم يعني من الله ثالثة إن أتى بوجه لحق كمن زعم أنه طرحه لأنه لا يعيش له ولد وسمع أنه إذا طرحه عاش وأما الذمي فإنه لا يلحقه إلا ببينه وميراثه وديته لبيت المال بالاستثار وأما اللقطة وهي المال الضائع من ربه فقال أبو حنيفة أخذها أفضل وقال مالك يستحب أخذها بنية حفظها إن كانت مما له خطر وقال الشافعي يستحب لواثق بأمانة نفسه وقال أحمد تركها أفضل ويجوز أخذها لمن أمن نفسه فمن وجد ما تقل قيمته ولا تتبعه الهمة ملكه بغير تعريف بالاتفاق وأما الحيوان الممتنع بنفسه كبعير وفرس ونحوهما فيجوز التقاطه عند أبي حنيفة وعند الشافعي إن وجد بمفازة جاز التقاطه للحفظ ويحرم للتملك وإن وجد بقرية جاز التقاطه للتملك وقال مالك لا يلتقط الإبل في الصحراء هو عنه في غير الإبل خلاف وقال أحمد لا يجوز التقاطها ولا يبرأ من أخذها إلا بدفعها إلى الإمام وما عدا ذلك من سائر الأموال فقال أبو حنيفة يعجفها مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك الزمان الذي عرف فيه قال وتعريف ما دون عشرة دراهم وتعريف ما دون عشرة دراهم أياما بلا تقدير وما فوقها حولا ثم تصدق بها إن شاء فإن جاء صاحبها فأمضى الصدقة وإلا ضمنها الملتقط أو المسكين إن شاء وإن كانت قائمة أخذها منهم ولا تدفع إليه إلا ببينات ويحل للملتقط دفعها بذكر علامة ولا يجبر على ذلك وقال مالك يعرفها سنة فإذا جاء طالبها فعرفها بعلامتها دفعها إليه بلا بينات وإن لم يأتي لها طالب فإن شاء تركاه في يده أمانة وإن شاء تصدق بها بشرط الضمان وإن شاء تملكها على كرهه. وقال الشافعي يعرف سنة والحقير زمنا أو الو يعني يعرف الحقيرة زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا وإذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت فإذا ظهر المالك أخذها وانتلفت غرما مثلها أو قيمتها يوم التملك وإن وصفها وظن صدقه جاز الدفع ولا يجب وقال أحمد يعرفها سنة ثم تدخل في ملكه بعد الحول حكما كالميراث فمتى جاء طالبها فوصفها لازم دفعها إليه أو مثلها لازم دفعها إليه أو مثلها إن هلكت بلا بينا ولا فرق بين لقطة الحرم وغيره عند الثلاثة وعند لا تحل لقطة الحرم للتملك ويجب تعريفه قطعا والله أعلم قال فلما أجمع إخوة يوسف على التفيق بينه وبين والده بضرب من الحيل قالوا ليعقوب يا أبان ما لك لا تأمن على يوسف لما تخافنا عليه بدأوا بالإنكار عليه في ترك إرساله معه وأجمع القراء على قراءة ملك لا تأمن بإدغام النون الأولى في الثانية، واختلفوا في اللفظ به. فقرأ أبو جعفر بإدغامه محذراً من غير إشارة، بل يلفظ بنون مفتوحة مشددة. وهو على أصله في إدال الهمزى حرف مد. وقرأ الباقون بالإشارة، واختلفوا فيها. فبعضهم جعلها روما، فيكون حين إذن إخفاء، ولا يتم معها الإدغام الصحيح. وبعضهم جعلها إشماما. فيشير إلى ضم النون بعد الادغام، فيصح معه حينئذ الادغام. قال ابن الجزالي وبالقول الثاني قطع سائر وإمتي أهل الأداء من مؤلف الكتب وحكاها أيضا الشاطبي قال وهو اختياري لأني لم أجد نصا يقتضي خلافه ولأنه الأقرب إلى حقيقة الادغام وأصرح في اتباع الرسم انتهى وإن له نصحون قال قائمون بمصلحته وحيا ططي حتى نرده إليك أرسله معنا غدا إلى الصحراء يرتع ويلعب قال ننعم ونلهو طيب هو هنا يقول ننعم ونلهو هو كده يقراها ازاي هو اولا بيقرأها نرتع ماشي يعني وانا العب طيب هو اقراوها نرتع أم نرتعي حد بيقول بالكثف حد بيقول السكون طيب نقرأ الكلام ونفهم منه قال قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بن نوني فيهما وابن كثير بكسر العين من نرتعي ورواية قنبل يثبت الياء بعد العين وصلا ووقفا وقرأ نافع وأبو جعفر بالياء فيهما مع كسر العين من يرتعي وقرأ الباقون وهم الكفيون ويعقوب بالياء فيهما مع إسكان العين من يارتع كأبي عمر وابن عامر فالقراءة, فالقراءة بالنون فيهما أسند الفعل إلى جميعهم ولم يكونوا أنبياء يومئذ وبالياء فيهما أسند الفعل إلى يوسف وبكسر العين من نرتع من الرعي فلامه ياء حذفت للجزم وبقيت الكسرة تدل عليها وبإسكان العين جزما جوابا لأرسله إيه رأيكم بقى كده يقرأها إزاي السكون يقرأها نرتع ولا نعب. وإنا له لحافظون قال أني يناله مكروه قال لهم يعقوب إني لا يحزنني قرأ نافع لا يحزنني بضم الياء وكسر الزاي والباقون بفتح الياء وضم الزاي وفتح أبو جعفر والنافع وابن كثيرها الاضافة وأسكنها الباقونة أن تذهبوا به أي ذهابكم به والحزن هنا ألم القلب بفراق المحبوب وأخاف أن ياكله الذئب وكان يعقوب قد في منامه أن الذئب قد شد على يوسف فكان يخاف من ذلك وأنتم عنه غافلون مشغولون بعملكم قرأ أبو جعفر الكسائي وخلف ورش عن نافع الذئب بإسكان ألياء بغير همز والباقون بالهمز قالوا لا إن التقدير والله لا إن أكله الذئب ونحن عصبة عشرة وجواب القسم إن إذا لخاسرون بعفاء مغبونون ثم قالوا ليوسف لي أما تحب الخروج معنا قال بلى قالوا فسل أباك قال يا أبي إني أرى من إخوة اللطفة فأحب أن ترسلني معهم إلى الصحراء فأرسله فلما ذهبوا به جعلوا يحملونه على عواتقهم إكراما له وسرورا به فلما ابعدوا به عن العيون القوه وجعلوا يضربونه وكلما لجا الى واحد منهم ضربه ولا يزداد عليه الا غلظه وحنقا وجعل يبكي بكاء شديدا وينادي ياابتاه يا يعقوب ما اسرع ما نسوا عهدك وضيعوا وصيتك لو تعلم ما, يص ما يصنع بابنك اولاد الاماء قالوا فاخذه روبيل فجلد به الارض وثبت على صدره وارض قتله فقال مهلا يا اخي لا تقتلني فقال له قل لرؤياك تخلصك من أيدينا ولو عنقه ليكثرها فنادى يا يهوذا وكان أرفقهم به اتق الله وحل بيني وبين من يريد قتلي فأخذته رقة ورحمة فقال يهوذا الستم قد أعطيتموني موثقا الا لا تقتلوا قالوا بلى قال فأنا أدلكم على ما هو خير لكم من القتل ألقوه في الجب قالوا نفعل وأجمعوا أن يجعلوه عزموا على إلقائه في غيابة الجب تقدم تفسيره واختلاف القراء فيه ومحل الجب عند تفسير الحرف المتقدم تقدم أيضا هذا في تفسير الحرف المتقدم قال تقدم ذكر مكان الجب وجعل يوسف يتعلق بثيابهم فنزعوها من يديه فتعلق بشفير البئر فربطوا يديه ونزعوا قميصه لما عزموا عليه من الكذب فقال يا إخوتي ردوا علي ثوبي أستروا به عورتي في حياتي ويكون كفنا لي بعدما مات فلم يفعلوا وألقوه وكان يعقوب قد جعل قميص إبراهيم الذي كسيه لما القي في النار في قصبه، وشد رأسها وعلقها في عنق يوسف لما كان يخاف عليه من العين وكان لا يفارقه فأخرجه جبريل وألبسه إياه وقام على صخرة بجانب البئر فارادوا ربخه بحجر فمنعهم يهودا وجاءه جبريل ليونسه وقال له إذا هبت شيئا فقل يا صريخ المستصرخين ويا غياث المستغيثين ويا مفرج كرب المكروبين فاترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفى عليك شيء من أمري فلما قالها حفته الملائكة فأنيس بهم وأوحينا إليه وكان ابن ثمان عشرة سنة وقيل غير ذلك لتنبي أنهم فيما يستقبل بأمرهم هذا الذي فعلوا بك وهم لا يشعرون أنك يوسف لعلو قدرك وبعد عهدهم عنك ثم نحروا سخلة ولطخوا قميصه بدمها ولم يشقوه وجاءوا أباهم عشاءا يبكون أي متباكين وقت المساء ليكونوا أجراء على الاعتذار بالكذب فروي أن يعقوب سمع صياحهم وعويلهم فخرج فقال ما لكم يا بني أصابكم في غنمكم شيء قالوا لا قال فما أصابكم وأين يوسف قالوا يا أبان إن ذهبنا نستبق من السباق في الرمي بالسهام وتركنا يوسف عند متاعنا ثيابنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن بمصدق لنا ولو كنا صادقين لسوء ظنك بنا وفرط محبتك ليوسف وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب فيه لأنه لم يكن دم يوسف فقال عقوب كيف أكله الذئب ولم يشق قميصه فاتهمهم وقال بل سولت أي زينت لكم أنفسكم أمرا قرى حمزة والكسئي وهيشام بس اللام في السين والباقون بالإظهار فصبر أي فامري صبر جميل والصبر الجميل ما لا شكوى فيه إلى مخلوق والله المستعان أي أطلو منه العون على ما تصفون من شأن يوسف ولبث في البئر ثلاثة أيام وجاءت سيارة جماعة يسيرون من مدين إلى مصر أخطأوا الطريق فنزلوا قريبا من الجب وكان في قفر بعيد من العمران وكان ماءه ملحا فعذب حين ألقي يوسف فيه فأرسل واردهم الذي يريد الماء ليستقي لهم منه وهو مالك ابن ذعر الخزعي فأدلى دلوه ليملأها فتعلق يوسف بالحبل فلما خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون من الغلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي يوسف شطر الحسن والنصف الآخر لسائر الناس فلما رآه مالك بن ذعر قال يا بشرى هذا غلام قرأ نافع أبو جعفر وابن كثير وابن عمر وابو عمرو ويعقوب يا بشراية بياء مفتوحة بعد الألف أي بشر المستقي نفسه وأصحابه يقول أبشروا بغلام وقرى الباقون وهم الكوفيون يا بشرى بغير, بغير ياء إضافة على وزن فعل يريد نادى المستقي رجلا من أصحابه اسمه بشرى وطبعا بشرة يعني على قراءة بشرة يمكن تفصل بتفسير قريب من بشرة يعني لا يلزم التقسيم المذكور هنا أن يا بشرة تكون على أن هذا اسم رجل يعني. وأمال حمزة والكسائي وخلف فتحة الراء وقرأ ورش الراء بين اللذين والباقون بإخلاص فتحها واختلف عن أبي عمر وابن ذكوان وأسروا بضع الضمير للوارد وأصحابه اي اخفى امر يوسف وقالوا دفعه لنا اهل الماء لنبيعه لهم بمصر لالا يطالبهم رفقتهم بالشركه فيه وروي ان اخوه يوسف اخفى شانه لانه لما اخذه المدل علم به يهوذا لانه كان ياتي بطعامه فذهب واخوته الى السياره فقالوا هذا عبد لنا ابق فاشتروه منا ويوسف ساكت لا يتكلم مخافه القتل والله عليم بما يعملون لم تخف عليه أسرارهم وشروه قال السيارة من إخوته طبعا هذا على معنى أن إخوته رجعوا وهم الذين أسره بضاعة وشروه السيارة من إخوته قرأ ابن كثير وشروه بواو يصلها بهاء الكناية في الوسط وتقدم التنبيه عليه أول سورة البقرة بثمن بخس ناقص عن القيمة دراهمة لا دنانير معدودة قليلة لأنهم كانوا لا يزنون إلا ما بلغ أوقية وهو أربعون درهما ويعدون ما دونها هنا يعلل لماذا قيل معدودة قال وكانت الدراهي معشين درهما فاقتسمها إخوة يوسف درهميني درهميني وكانوا إخوة يوسف فيه من الزاهدين ليبعد عنهم فلما قدمت السيارة بيوسف مصر دخلوا به السوق يعرضونه للبيع وكانت قوافل الشام تنزل بالناحية المعروفة اليوم بالموقف وهي ظاهر مصر خارج كوم الجارح بالقرب من الجامع الطولوني فوقف الغلام ونودي عليه فاشتراه قطفير صاحب أمر الملك وكان على خزائن مصر يسمى العزيز واشتراه بعشرين دينارا وزوج نعل وثوبين أبيضين وقيل غير ذلك وقال الذي اشتراه من مصر هو قطفير المذكور لامرأته واسمها هنا ضبطها بفتح الزاي بفتح الزاي ويعني يتقال زليخة ويتقال زليخة قال واسمها زليخة وقيل راعيل أكرمي مثواه منزله أي احسني تعهده عسى ان ينفعنا فيما نحتاج إليه وكان العزيز لا يولد له فقال أو نتخذه ولدا نتبناه لما رأى فيه من مخايل الفلاح وكذلك أي وكإن جاءنا يوسف من الشدائد وعطف قلب العزيز عليهما تكلنا ليوسف في الأرض أرض مصر بأن جعلناه حاكما عليها ولنعلمه من تأويل الأحاديث وتعبير رؤياه والله غالب على أمره الهاء في أمره لله تعالى أي لا مانع لقضائه وقيل ليوسف الهاء يعني أي أن أي أنه يدبره ولا يكله إلى سواء ولكن أكثر الناس لا يعلمون مراد الله تعالى ولما بلغ أشده منتهى شبابه وقوته جمع شد وهو ثلاث وثلاثون سنة في أظهر الأقوال آتينا حكما نبوة وعلما فقها وكذلك نجزي المحسنين المطيعين وراودته أي طالبته مرة بعد مرة برفق وسهولة التي هو في بيتها وهي زليخة احتلت عليه وأرادت خدعه النفسه نفسه لتنال غرضها منه وكانت تكتم حبه خلت به وتزينت له وعرفته أنها تحبه وأنه إن واتها على ما تريده منه حبته بمال عظيم فامتنع من ذلك ورامت أن تغلبه وغلقت الأبواب عليها وعليه وكانت سبعا وقالت هيت لك قرأ أبو عمرو ويعقوب وعاصم وحمزة والكسائي وخلف هيته بفتح الهاء والتاء غير همز أي هلوبما وأقبل إلى ما أدوك إليه وقرأ نافع وأبو جعفر بن ذكوان بن عامر هيته بكسر الهاء وفتح التاء من غير همز واختلف عن هشام راوي بن عامر فروي عنه وجهان بكسر الهاء وضم التاء وفتحها مهموزا في الوجهين وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء من غير همز ومعناه تهيأت لت قال يوسف لها عند ذلك معاذ الله استجير بالله مما دعوتيني إليه إنه ربي المعنى زوجك قطفير سيدي أحسن مثواي حين أوصاك بإكرامي، فما جزاؤه أن أخونه، وقيل المراد بربي الله سبحانه، أحسن إلي بما أعطاني، قرأ نافع وأبو جعفر أبو عمر بن كثير ربيها بفتح الياء والباقون بإسكانها، وقرأ الدوري عن الكسائي مثوايا بالإمالة، إنه لا يفلح الظالمون لا يسعد الزنا، فإن الزنا ظلم على الزاني والمزني بأهله، ولقد همت به أي بمخالطته والهم هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه وهم بها بخطرات القلب الذي لا يقدر البشر على التحفظ منه ورجع عند ذلك ولم يتجاوزه لولا أن رأى برهان ربي روي أنه رأى صورة يعقوب عضا على أسبوعه قبي كان يخوف صغيرا وقيل غير ذلك وجواب لولا محذوف تقديره لولا أن رأى ربي ربه المعصية وقيل في الكلام تقديم وتأخير أي قد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها كذلك فعلنا مثل ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء الزنا إنه من عبادنا المخلصين قرأ الكفيون ونفع وأبو جعفر المخلصين بفتح اللام اتواقع أي المختارين وقرأ الباقون بكسرها أي المخلصين لله الطاعة واختلافهم في الهمزتين من الفحشاء إنه كاختلاف فيهما من شهداء إذ في سورة البقرة وروي أنها سترت صنما كان عندها فقال لما سترته قالت أستحي أن يراني على معصية فقال تستحيين ممن لا يسمع ولا يبصر وأنا أحق أن أستحي من ربي وهرب الصوابن توصل بتفسير الآية السابقة لأن هذا مما قيل فيه في برهان ربه لو لا أرأى برهان ربه قيل رأى يعقوب وقيل هذه القصة وغير ذلك هذا متصل بالكلام السابق استبق الباب قال وحد الباب وأراد الجنس <تصفيق> بعتبر أن هي أكثر من بابها أي تسابق إليه وذلك أن يوسف فر منها ليخرج وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج فأدركته فلزمته وقدت شقت قميصه نصين من دبر من خلفه وألفيا وجد سيدها زوجها قطفير وكان عنينا لا يأتي النساء لدى الباب عند الباب جالسا فلما راته قالت سابقة بالقول لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا اي زنا ثم خافت عليه أن يقتل فقالت إلا أن يسجن أن يحبس أو عذاب أليم يضرب بالسياظ فلما عرضته للهلاك قال يوسف دفعا عن نفسه وتنزيها لعرضه هي راودتني عن نفسي يعني طلبت مني الفاحشة فأبيت وفررت وشهد شاهد من أهلها كان طفلا في المهدي وهو ابن خالها أنتقه الله وقد ورد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أربعة وهم صغار ابن مرشطة فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى ابن مريم وقيل كان رجلا حكيما ذرائي وهو ابن عمية طبعاً صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح في يكون واضح يعني في القول الأول قرأ أبو عمرو وشاهد شاهد بإضغام الدال في الشين إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو الكذبين الكاذبين لأنه إذا طلبها دفعته عن نفسها فشقت قميصه من قدام أو يسرع ليدركها فيعثر في ثوبه فانشطه وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت, فكذبت لأنها إذا تبعته هي تعلقت بقميصي لتلحقه فتشقه وهو من الصادقين في قوله وإنما ألق الله الشهادة على لسان أهلها لتكون ألزم عليها وسمي قول الشاهد شهادة لأنه قائم مقام الشهادة في ثبوت صدق يوسف, يوسف وكذبها فلما رأى زوجها قميص قد من دبر عرف ضراءة يوسف قال لها إنه أي قولك ما جزاء من أرد بأهلك سؤى من كيدكنا حي لي كنا إن كنا معاشرا النسوة عظيم وسمي كيد الشيطان ضعيفا لأنه وسوسة وكيد النساء عظيما لأنه مواجهة فرى حمزة والكسائي وخلف ابن ذكوان رأى برهان ربه ورأى قميصه بإمالة الرأي تبعا للهمزة واختلف عن هشام وأبي بكر وأمال أبو عمر الهمزة فقط ثم أقبل مخاطبا ليوسف حاذفا حرف ندائه فقال يوسف أعرض عن هذا الأمر لا تذكر لأحد ثم قال لها واستغفري لذنبك توبي من صنيعك إنك كنت من الخاطئين المتعمدين الذنب وقيل هذا من قول الشاهد لهما وقوله من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات لأنه لم يقصد الخبر عن النساء وإنما قصد القوم الخاطئين وكان العزيز حليما قليلا الغيرة. واتصل خبر زليخة ويوسف بنساء خاصة. تعيرناه بذلك. فذلك قوله. وقال نسوا في المدينة. قال وهي مدينة مصر. امرأة العزيز. ورسمت امرأة بالتأي في سبعات مواضع وقف عليها بالهاء ابن كثير وابو عمرو الكسائي ويعقوب. تراود فتاها غلامها عن نفسه لتنال شهوتها منه. قد شغفها حبه أصاب حبه شغاف قلبها قرأ أبو عمرو حمزة الكسائي وخلف عشام قد شغفها بإضغام الدالي في الشين والباقون بالإظهار إنا لنراها في ظلال مبين خطأ بين من حب عبدها فلما سمعت بمكرهن بغيبتهن لها أرسلت إليهن دعتهن إليها قرأ يعقوب إليهن بضم الهائة حيث وقع وأعتدت أعدت أي هيئت لهن متكأ ما يتكأ عليه وقرئ في الشواذ متكا بضم الميم وإسكان التاء وهو الأترج وصنعت لهن طعاما وشرابا وعملت مجلس مجلسين مذهبين وفرشتهما بديباج أصفر مذهب وأرخت عليهما سطور الديباج وأمرت المواشط لتزيين يوسف وإخراجه من المجلس الذي يحاذي المجلس الذي كانت مع النسوة فيه وكان المجلس محاذيا للشمس فأخذناه المواشط ونظمنا شعره بأصناف الجواهر وألبسناه ثوب ديباج أصفر قد نسج بديرات حمر مذهبة فيها أطيار صغار خضر مبطن ببطانة خضراء ومن تحته زلاله حمراء وعلى رأسه تاج قد نظم بالدر والجوهر وأخرجنا من تحت التاج أطرار شعره على جبهته ورددنا ذوائبه على صدره وجعلنا جمته مكشوفة والتاج يحيط بها وفي أذنيه قرطي جوهر ومن خلف طوق القباء شعر مسبل بين كتفيه منظوم مشبق بالذهب والجوهر وفي عنقه طوق منظوم بذهب مشذر بجوهر أحمر ودر فاخر وفي وسطه منطقة ذهب فيها تواكب جوهر ملون ولها معاليق منظومة وألبسناه خفين أبيضين منقوشين بأخضر على نقوش, الذهب على نقوش ذهب وجعلنا للقبائل الذي عليه وشاحين على كتفيه وكميه من جوهر أخضر وعقربنا صدغيه على خديه وكحلنا عينيه ودفعنا إليه مذبة مذهبة شعرها أخضر وكان يوسف إذا سار في الأزقة رؤية لؤلؤ وجهه على الجدر وحكي أنه ما زال النساء يملن إلى يوسف ميل شهوة حتى نبأه الله فألقى عليه هيبة النبوة فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه وآتت كل واحدة منهن س كل واحدة منهن يقول يقول بعد الجلوس على المتكأ سكينا هنا مكتوب نصابها من جوهر لعلها نصالها من جوهر وكنا كنا اللحم حزما بالسكين وقيل ليقفنا بها الفاكهة فيقال إنهن أخذنا أترجا وهن قطعناه فلما فرغ النساء من طعامهن وشربنا أقداحا قالت لهن قد بلغني حديث حديثكن في أمر مع عبدي فقلنا لها الأمر كما بلغك لأنك أعلى قدرا من هذا ومثلك يرتفع عن أولاد الملوك بحسنك وشرفك فكيف رضيت بغلامك قالت لم يبلغكن الصدق ولا هو عندي بهذا وقالت تخرج عليهم وأومأت إلى المواشط أن يخرجن يوسف قرأ نافع أبو جعفر بن كثير بن عمر الكسائي وخلف وقال تخرج بضم التائف الوصلي وقرأ يعقوب عليهن بضم الهاء حيث وقع مثل إليهن. فرفعنا المواشط السطور عن المجلس الذي فيه يوسف وبرز منه محاذيا بوجه الشمس فأشرق المجلس وما فيه من وجه يوسف وأقبل بالمذبة وهن يرمقنه فوقف على رأس زليخة يذب عنها. فلما رأينه أكبرنه أعظمنه وهالهن حسنه فاشتغلن برؤيته وقطعنا أيديهن موضع الفاكهة التي كانت معهن أي جرحنها لما رأينه دهشا وبقينا لا يعين الكلام ذهولا منهن بما بهرهن من حسن يوسف وقلنا حاشا لله كلمة تفيد معنى التنزيه قرأ أبو عمرو حاشا لله بإذبات الألف بعد الشين حالة الوصف الموضعين وحذفها الباقون وسطا وغفا ما هذا بشرا قال نصب خبروا ما يقصد بشرا وذلك أن زليخة قالت لهن ما لكن قد اشتغلتن عن خطابي بالنظر إلى عبدي فقلنا معاذ الله ما هذا عبدك إن هذا إلا ملك كريم مع علمهن أنه بشر لأنه ثبت في النفوس أن ألا أكمل ولا أحسن خلقا من الملك ولم يبق منهن مرأة إلا حاضط وأنزلت شهوة مما محبته قوله لم يبقى منهن امرأة إلا حاضة يعني هنا ذكروا في سياكة أنه يذكر الخبر ولكن هي بتذكر في قول يعني قول يعني وارد ولكنه مخالف للظاهر في أكبرنه ويعني في اعتراض عليه من أكبرنه أي, أي حضنة يعني هذا أصلا يذكر مع في الكلام على أكبرنه قالت زوليخة عند ذلك فذالي كن كن للنسوة وذالي الذي لمتنني فيه فقلنا ما ينبغي لأحد أن يلومك في هذا ومن لامك فقد ظلمك فدونك ولم تقل هذا مع حضوره رفعا لمحله فلما بان عذرها لهن اعترفت ببراءتي فقالت ولقد راوته عن نفسي فاستعصن امتنع فخاطبنه لي فكانت كل واحدة منهن تخاطبه وتدعوه سرا إلى نفسها وتتبذل له وهو يمتنع عليها فإذا يأست منه أن يجيبها لنفسها خاطبته من جهتي زليخة وقالت مولاتك تحبك وأنت تكرهها ما ينبغي أن تخالفها قول أنها تدعوه سرا إلى نفسها هذا يعني من دواعي هذا القول أو ما فسر به قول الله سبحانه وتعالى قال ما خطبكنا إذ روتنا يوسف عن نفسه بعد ذلك يعني. هل هذه المراودة كل واحدة منها راودت يوسف عن نفسه لنفسها هل راودتنا يوسف عن نفسه يعني بالوساطة لامراث العزيز يقول فيقول ما لي بذلك حاجة فلما رأينا ذلك اجتمعنا على أخذه غصبا فقالت زليخة لا يجوز هذا ولئن لم يفعل ما أمره به من قضاء شهوتي لا يسجنن بالسجن ولا يكونن من الصاغرين الذليلين ولا أن عنه اللذات. وأن جميع ما أعطيته ونون التأكيد تثقل وتخفف فالوقف على قوله لا يسجنن بالنون لأنها مشددة وعلى قوله ولا يكونن بالألف لأنها مخففة وهي شبيهة بنون الإعراب في الأسماء كقوله رجل ومثله لنسفع يصبح نسفعا نون توكيد مخففة ما اكتب مرسومة بالألف فاختار يوسف السجن على المعصية وأقسمت زليخة بإلهها وكان صلما من زبرجد أخضر باسم عطارد إن لم يفعل لتعجلن له ذلك ثم أمرت بنزع ثيابه وألبسته الصوف قال رب أي رب السجن أي المحبس قرأ العامة بكسر السين وقرأ يعقوب الفتح على المصدر السجن الحبس يعني. أحب إلي مما يدعونني إليه أحب سكن السجن على قضاء حاجاتهن وقيل لو لم يقل السجن أحب إلي لم يبتل بالسجن والأولى بالمر أن يسأل الله العافية وإلا تصرف عني كيدهن أي وإن لم تنجني أنت ومعناه الاستسلام لله تعالى والتوكل عليه أصب أمل إليهن مأخوذ من الصب وهي فعل الصبا وأكون من الجاهلين الذين لا يراعون أوامر الله ونواهية وقول يتضمن تشكي إلى الله من حاله معهن والدعاء إليه في كشف بلواه، فلذلك قال بعد ما قالت يوسف، فاستجاب له ربه. باعتبار أن الكلام في كلام يوسف عليه السلام لم يكن فيه طلب صريح، ولكن هو فيه معنى الطلب. ويذكر حاله. قال، فلذلك قال بعد ما قالت يوسف، استجاب له ربه، أي أجابه إلى إرادته، وصرف عنه كيده لأن حال بينه وبين المعصية. إنه هو السميع العليم صفتان لائقتان بقوله استجابة ثم بدا لهم أي للعزيز وأصحابه في الرأي رأي بخلاف الأول وذلك أنهم أرادوا أن يقتصروا من يوسف على الأمر بالإعراض ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات التي على براءته من شق القميص وكلام الشاهد وقطع الأيدي لا يسجننه حتى حين إلى مدة ينقطع كلام الناس في ذلك روى أن المرأة قالت لزوجها إن هذا العبد العبراني ففضحني في الناس يخبرهم أني روته عن نفسه فإما أن تأذن لي فأعتذر للناس وإما أن تحبسه وكان العزيز متواعا لها وجميل ذلولا جميل ده تصغير جمل وهي تذكر في الخبر أنه جملا ذلولا يعني زي جمل الذلول فأنها تسوق حتى أنساه ذلك ما رأى من الآيات فأمر به فحبسه ودخل معه السجن فتيان عبدان للملك كان أحدهما ساقيه واسمه مرطس والآخر صاحب طعامه واسمه راسان وكان المصريون قد بذلوا لهما رشوة ليسمى الملك فردها الساقي وقبلها الخباز وسمى طعامه فعرف الساقي الملك بذلك فقال لصاحب الطعام كل طعامك فأبى فأكلت منه بهيمة فهلكت فحبسهما الملك وكان يوسف عند دخوله السجن قال أنا وعبّر الأحلام قال أحدُهم وهو الساقي إني أرىني أعصر خمرة أستخرجها من العنب لأنه رأى في نومه أنه قد دخل بستانا فإذا بكرمة عليها ثلاثة عناقيد فعصر العناقيد في زجاجة فأت به الملك فشربه وقال الآخر وهو الخباز إني أرىني أحمل فوق رأس خبزا لأنه رأى أنه خرج من مطبخ الملك وعلى رأسه ثلاث سلال في الخبز وأنواع الأطعمة فأكل الطير منه من ذلك الطعام وكان صادقين في قولهما نبئنا بتأويله قال أخبرنا ما قصصنا عليك وما يقول أمره إليه إن أنا من المحسنين العالمين بتأويل الرؤيا قرى الكفيون ابن عمر ويعقوب إني أراني أعصر إني أراني أحمل بإسكاني يائفهما بإسكاني يائفها قال وفقهم ابن كثير في إني في الحرفين وكان يوسف عليه السلام إذا مرض إنسان في السجن عاده وقام عليه وإذا ضاق واسع له وإذا احتاج جمع له شيئا وكان مع هذا يجتيد في العبادة ويقوم الليلة كله للصلاة وقال لقوم في السجن انقطع رجاءهم وحزنوا أبشر واصبروا وتؤجروا فإن لهذا اخرا فقالوا له بارك الله فيك ما أحسن خلقك وخلقت لقد أحسنت إلينا هذا معنى أيضا فيه إننا راكمي المحسين العالمين بتأويل أو والإحسان الذي كان يفعله مع أهل السجن ثم قال للساق والخباز لا يأتيكما طعام ترزقانه قال تأكلانه في اليقظه قرأ قالون عن نافع وعيسى عن أبي جعفر ترزقانه باختلاس كسرة الهاء بخلاف عنهما إلا نبأتكما أخبرتكما بتأويله بكيفيتي وكم وكميته قبل أن يأتيكما وإن ما ذلك في النوم أخبرتكما بما يقول إليه إنه يجمع بين قولين فيها فقال له من أين لك ذلك فقال ذلك ما مما علمني ربي بأن أوحاه إلي ولم أقله التكهنا ولا تنجما قرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمر ربي بفتح الياء والباقونة بإسكانها إني تركت رفضت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالأخرة كافرون قال هم على التأكيد واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أظهر أنه من ولد الأنبياء قرأ الكفيون ويعقوب آبائي بإسكان الياء والباقون بفتحها ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء لأن معاشر الأنبياء معصومون من الشرك ذلك التوحيد والعلم من فضل الله علينا بذلك وعلى الناس بإرسالنا إليهم ولكن أكثر الناس المرسل إليهم لا يشكرون فضل الله عليهم بل يكفرون ثم دعاهم إلى الإسلام فقال يا صاحبي السجن أي يا صاحبي فيه أرباب متفرقون خير أي آلهة شتى عاجزة لا تضر ولا تنفع أم الله الواحد القهار المفرد بالألوهية القهار الغالب أم الله الواحد قال المفرد بالألوهية القهار الغالب على كل شيء نحن خي الأفضل alarms تكون في القوس التالي أرباب متفرقون ألاية شتى عاجزة لا تضر ولا تنفع خير أم الله الواحد القهار المفرد بالألوهية الغالب على كل شيء واختلاف القراء في الهمزتين من قوله تعالى أرباب تاختلاف فيما من أنذرة في سورة البقرة ثم قال لهما ولمن على دينهما ما تعبدون من دونه ليه ولمن على دينهما لأن الخطاب هنا مش موجه لمثنة ما تعبدون من دونه هي الله ما تعبدون من دون الله إلا أسماء أي مسميات لأن الاسم لا يعبد سميتموها آلهة أنتم آباؤكم تخرصا ما أنزل الله بها من سلطان حجة وبرهان إن الحكم في جميع الأشياء إلا لله أمر ألا لا تعبدوا إلا إياه ذلك أي التوحيد الدين القيم الثابت والمستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيخبطون في جهالاتهم ثم شرع في تفسير رؤياهما وقال يا صاحبي السجن أما أحدكما وهو الساقي فأسقي ربه يعني الملك خمرا والعناقيد الثلاثة فلبثك في السجن ثلاثة أيام ثم خروجك منه وعودك إلى ما كنت عليه عند الملك وأما الآخر وهو الخباز فخروجه من المطبخ خروجه من عمله والسلال الثلاث فلبته في السجن ثلاثة أيام ثم يخرجه الملك فيصلب فتأكل الطير من رأسه فلما سمع قول يوسف قال إنما كنا نلعب وما رأينا شيئا فقال قضي الأمر الذي فيه أي في معناه تستفتيان تسألان أي ما قلت واقع حتما صدقتما أو كذبتما وقال يوسف للذي ظن أي علمه أنه ناج منهما وهو الساق روى عن قبل ويعقوب الوقف بالياء على ناجي اذكرني عند ربك أي سيدك الملك فقل له في السجن غلام محبوس ظلما طال حبسه فأنساه الشيطان ذكر ربه أي, أي فأنسى الشيطان الساقية ذكر يوسف لسيده فلم يذكره له وقيل أنس الشيطان يوسف ذكر الله حتى استغاث بغيره وتلك غفلة عرضت ليوسف <تصفيق> فلبث ماكث في السجن بضع سنين وهي سبع سنين في قول الأكثر وكان قد لبث قبله خمس سنين فجملته إثنة عشرة سنة روي أن جبريل عليه السلام قال له من الذي حببك إلى أبيك دون اخوتك وحفظك في الشدائد فقال الله فقال إنه يقول أحسبت أني أنساك في السجن حتى استغفت بغيري وأنا اقرب إليك وأقدر على خلاصك لتلبثن فيه بضع سنين قال وربي عني راض قال نعم قال فلا أبالي إذن هذه قصة تذكر على ان الضمير فانساه ابن الضمير الهاء عائد على يوسف عليه السلام وروي أن يوسف لما قال ذلك قيل له اتخذت من دوني وكيلا لأطيلن حبسك فقال يا ربي أنسى قلبي كثرة البلوى قال صلى الله عليه وسلم لولا كلمة يوسف ما لبث في السجن ما لبث وقال الملك طبعا هذا إن فيقوي طبعا أنه يعني إن ثبت فهو يحسم الخلاف يعني إن ثبت وقال الملك يعني ملك مصر الأكبر وهو الريال بن الوليد من العمالقة وهو فرعون يوسف والقبط تسميه نهروش وكان عظيم الخلق جميل الوجه عقل متمكنا وهو جد فرعون موسى وكان أقوى أهل الأرض في زمانه وكان محل ملكه مدينة منف من أرض مصر وكانت في غربي النيل على مسافة 12 ميلا من مدينة فسطط مصر المعروفة يومئذ بمصر القديمة ومنف أول مدينة عمرت بأرض مصر بعد الطفان وكانت دار الملك بمصر في قديم الزمان ولما دنا فرج يوسف رأى الملك رؤية عجيبة هالتهم فجمع السحرة والكهنة والمعبرين وقصها عليهم فقال إني أرى قرأ أبو عمرو ونافع أبو جعفر وابن كثير إنية بفتح الياء والبقونة بسكانها سبع بقرات سمان خرجنا من البحر يقولون سبع عجاف أي وخرج عقبهن سبع بقرات عجاف وهي التي بلغت من الهزال النهاية فابتلعت العجاف السمان فدخلت في بطونهن ولم يتبين على العجاف منها شيء وسبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وأخرى أي وسبعا أخرى يابسات قد أدركت فالتوت اليابسات على الخضر هذا علم من يأكلهن أنها كأنها أكلتها أيضا فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبنا عليها ولم يبق من خضرة شيء فقال لعرافيه ومنجميه يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا يعبروها إن كنتم للرؤية تعبرون تفسرون قرأ الكسائي وخلف للرؤية بالإيمالة واختلاف القراء في الهمزتين من الملأ اختلاف فيهما من السفهاء ألف سورة البقرة قالوا أضغاث أحلام أي أخلاط رؤيا كاذبة والأضغاث جمع ضغف وهو الحزمة من النبات والأحلام جمع حلم وهو ما يرى في النوم وما نحن بتأويل الأحلام الباطلة كهذه الرؤية بعالمين اختلاطها وقال الذي نجا منه من القتل وهو الساقي والذكر بدال مهملة أي تذكر أمر يوسف بعد أمة أي حين وهو مدة لبث يوسف في السجن وبالهاء والتخفيف أماهن بعد نسيان والتلاوة بالأول هذا في الشاذ. قلت ابن عباس والذكر بعد أماهن أي بعد نسيان أنا أنبئكم بتأويله قرأ نافع أبو جعفر أنا أنبئكم بالمد وذلك أن الغلام جث بين يدي الملك وقال إن في السجن رجلا يعبر الرؤية أي يعبر الرؤيا أو يعبر الرؤية فأرسلون أي فأرسلني أيها الملك إليه قرأ يعقوب فأرسلوني بإثبات النياء بعد النون والباقون بحذفها، فأرسلوه فأتى السجن ولم يكن السجن في المدينة وإنما هو ببوصير من عمل الجيزه وكان الوحي ينزل عليه فيه وسطح السجن موضع معروف بإجابة الدعاء فقال يوسف يعني يا يوسف أيها الصديق كما عبرت لنا من الرؤية والصديق الكثير الصدق ولذلك سمي أبو بكر صديقا وفعيل للمبالغة والكثرة أفتن في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات فإن الملك رأى هذه الرؤية أعلي أرجع إلى الناس أي الملك وأصحابه لاحتمال أنه يخترم في الطريق لأنه لم يكن جازما بالرجوع قرأ الكوفيون طبعا هو الكلام ده قليل لعل قرأ الكوفيون ابن عامر ويعقوب لعل باسكان الياء والبقونه بفتحها لعلهم يعلمون منزلتك وتأويل الرؤيا فيخرجوك من السجن فقال يوسف معبرا أما البقرات السمان والسمبولات الخضري الخضر فسبع سنين مخصبات والبقرات العجاف والسنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات ثم قال مرشدا لهم تزرعون أي زرعوا فهو خبر بمعنى الأمر سبع سنين طبعا هو خبر بمعنى الأمر ويدل عليه ما يذكر فما حصدكم فذروه في سمبوليا وما بعد ذلك سبع سنين على عادتكم دأبا قراءة العامة دأبا بإسكان الهمز أي تلازمون ذلك وقرأ حفص عن عاصم بفتح الهمز أي بجد وتعب فما حصدتم فذروه في سنبله أو فما حصدتم فذروه في سنبله أي ترقوه في أصله لألا يفسد إلا قليلا مما تأكلون أي تدرسون قليلا للأكل بقدر الحاجة ثم يأتي من بعد ذلك أي بعد السنين المقصدة سبع شداد صعاب يأكلنا أي السنون يفنينا ويهلكنا ما قدمتم لهن أي فيه فيهما أعددتم لهن من الطعام اضاف الاكل إلى السنين على طريق التوسع إلا قليلا مما تحصنون هو الظرف الزماني إلا قليلا مما تحصنون تحرزون وتدخرون ثم يأتي من بعد ذلك أي بعد السنين المجدبه عام فيه يغاث الناس قال يمطرون من الغيف وفيه يعصرون العنب والزيت والمراد كثره النعيم والخير قرأ حمزة والكسائي وخلف تعصرون بالخطاب لأن الكلام كله بالخطاب وقرأ الباقون بالغيب ردا إلى الناس. وقال الملك أتوني به وذلك أن الساقى لما رجع إلى الملك وأخبره بما أفته يوسف من يا عرف الملك أن الذي قاله كائن فقال علي به. فلما جاءه الرسول فقال أجب الملك فأبى أن يخرج حتى تظهر براءته ثم قال للساقى ارجع إلى ربك يعني سيدك الملك. فسأله قرأ ابن كثير والكسائي وخلف فسأله بالنقل ما بال ما حال النسوة التي قطعنا أيديهن ولم يذكر مرأة العزيز تأدبا ومرعاة لحقها إن ربي بكيدهن عليم حين قلنا لي أطع مولاتك وأراد لذلك اظهار براءته بعد طول المدة حتى لا ينظر الملك إله بعين التهمة قال صلى الله عليه وسلم لولا بث في السجن ما لبث يوسف لأجدت الداعية وروي أنه قال رحم الله أخي يوسف إن كان إلا ذا أنا لو كنت أنا لأسرعت الإجابة يقول ذلك هضما للنفس صلى الله عليه وسلم قال في هذا دليل على وجوب الاجتهاد في نفي التهم ونفي الوقوف في مواقفها وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم هذا يعني لا يثبت مرفوعا قال فجمعهن الملكون وامرأة العزيز معهن ثم قال مخاطبا للنسوة والمراد امرأة العزيز ما خطبكن أمركن إذ راوتتن يوسف عن نفسه هنا خطبهن والمراد امرأة العزيز هذا على اعتبار إيه؟ أن المراودة كانت من امرأة العزيز أحزب أشرت لي المسألة السابقة ما خطبكن أمركن إذ راوتتن يوسف عن نفسه هل وجدتن منه ميلا إليكن كل حشل الله تنزيه له وتعجب من عفته ما عربنا عليه من سوء ريبة فثم قالت امرأة العزيز معترفة مخافة أن يشدن عليها الآن حص حص وضح الحق وتبين أنا راوتت عن نفسه وإنه لمن الصادقين في قوله فتقدم التنبيع على امرأة وحاش لله واختلاف القراء فيهما فلما علم ذلك يوسف في السجن قال ذلك التثبت ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجتي بالغيب في حال غيبته وأن الله لا يهدي أي وليعلم أن الله لا يهدي كيد الخائنين يعني معطوف على أني لم أخنون كيد الخائنين العاصين وما أبرئ نفسي قال روي أن يوسف لما قال هذه المقالة قال له جبريل عليهما السلام ولا حين هممت فقال وما أبرئ نفسي من الخطأ إن النفس أي جميع النفوس لأمارة بالسوء بنيل شهواتها الردية إلا ما رحم ربي إلا البعض الذي رحمه ربي بالعصمه إن ربي غفور رحيم فرأ نفس ابو جعفر وابو عمر نفسية ربية بفتح ليأي فيهما والباقون بإسكانها واختلافهم في الهمزتين من قول بالسوء إلا كاختلافهم فيهما من هؤلاء إن كنتم صادقين في سورة البقرة ومن قول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وقوله وما أبرئ نفسي هو هنا فسر على أنها من قول يوسف عليه السلام وهذا الوارد عن السلف في تفسيرها قال فلما ظارت براءته للملك عرف علمه وقال الملك اتوني به أستخلصه أجعله خالصا لنفسي دون غيره ووجه إليه فأخرج وغسل من درن السجن وألبس ما يليق بالدخول على الملوك ودعا لأهل السجن فقال اللهم أعطف عليهم قلوب الأخيار ولا تعمي عليهم الأخبار فهم أعلم الناس بالأخبار وكتب على باب السجن هذا قبر الأحياء وبيت الأحزان وتجربة الأصدقاء وشماتة الأعداء وجاء الملك فلما دخل عليه قال اللهم إني أسألك من خيره فاعوذ بعزتك وقدرتك من شره ثم سلم عليه ودعا له بالعبرانية فقال ما هذا اللسان قال لسان أبائي وكان الملك يعرف سبعين لسانا فكلمه بها فأجابه بجميعها فتعجب منه وامتلأ قلبه من حبه فلما كلمه شفاها فقال أحب أن أسمع رؤياي منك فحكاها ونعت له البقرات والسنابل وأماكنها على ما رآها قال إنك اليوم لدينا مكين ممكن أمين مؤتمن على خزائني وأمري فما ترى قال تزرع زرعا كثيرا وتأخذ من الناس خمس زروعهم في السنين المخصبة وتدخر الجميع في سنبله ليكون قصبه وسمبله على للدواب الدواب ويكفيك ولأهل مصر السنين المجدبة ويأتيك الخلق من النواحي فتنتار منك في حكمك ويجمع عندك من الكنوز ما لم يجمع لأحد قبلك فقال الملك ومن لي بذلك؟ قال اجعلني على خزائن الأرض أي أرض مملكتك إني حفيظ حافظ عليها، عليم عالم بوجوه التدبير والتصرف. وإنما طلب ذلك شفقة على المسلمين لا منفعة لنفسه. فخلع طعن قول على المسلمين هذا فيه قدر تبير من التجوز يعني لعله يعني سبقة يعني سبق على المؤلف الكلام في الاحتجاج ب. قول يوسف عليه السلام يعني خزائن الأرض في طلب الإمارة ان إنسان يطلب الإمارة لنفسه أنه يجوز أن يطلب ذلك شفقة على المسلمين لكن هو في حال يوسف عليه السلام وأصلا لم يكونوا مسلمين أهل المسلمين يكونوا مسلمين وإنما طلب ذلك شفقة على المسلمين لم أنفعت لنفسه فخلع عليه خلع الملوك وألبسوا التجن وأمر أن يطاف به وراكب الجيش معه وعزل قطفيرا وجعله مكانه مستخلفا على الملك وتردد إلى قصر الملك وجلس على سرير العزيز ومات قطفير تزوجه مرأتة وزليخة فوجدها عذراء فقال لها يوسف هذا خير مما اردت فقال تعذرني إن زوجي كان عنينا ولم ترك مرأة إلا صبى قلبها إليك من حسنك قال ولم يزل يتلطف بالملك حتى آمن واتبع يوسف على دينه وكثير من الناس ويوسف عليه السلام هو الذي بنى مدينة الفيوم من اعمال مصر واستوثق له ملك مصر فاقام فيهم العدل واحبه الرجال والنساء فذلك قوله تعالى وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يعني أرض مصر يتبوء منها أن ينزل حيث يشاء. شاء قرأ ابن كثير نشاء بن ردا على قوله مكننا وقرأ الباقون بالياء ردا على قوله يتبوء. نصيب برحمتنا ابن عمتنا من نشاء في الدنيا والآخرة ولا نضيع أجر المحسنين الصادرين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون قال الشركة, كانوا يتقون الشركة قال ثم جاء القحط وكان يوسف لا يشبع مدة القحط وخافة نسيان الجياع تباع الطعام من أهل مصر في السنة الأولى بالدنانير والدراهم والثانية بالحلي والجواهر وفي الثالثة بالدواب والمواشي وفي الرابعة بالعبيد والإماء وفي الخامسة بالضياع والعقار وفي السادسة بأولادهم وفي السابعة برقابهم فقال يوسف للملك كيف رأيت صنيع ربي فيما خولني فما ترى قال الرأي رأيك ونحن لك تبع قال إذني الله وأشهدك أني قد أعتقت أهل مصر عن آخرهم ورددت عليهم أملاكهم نتوقف هنا نكمل ان شاء الله سوره يوسف المره القادمه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا عمل نافعا وعملا سبحانه بحمدك أن